بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين ما يتعلق به حقيقة الإيمان الشرعي عند السلف صالح وهم حلو إجماع كما ذكرنا قال رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به وصحبه أن نقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق إلى آخر كلامه رحم الله تعالى هذا الفصل يعقده بعض من كتب في كتب العقاعد بالغيبيات أو السمعيات فيذكر تحته كل ما يتعلق بالأمور الغيبية سواء كانت هذه الأمور مما تتعلق بالأخبار عن الأمم السابقة أو أمور غيب مما يتعلق بأشراط الساعة أمور المستقبلة أو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وأمور الآخرة ما يتعلق بالقبر وما بعده إلى استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في في النار إذن شرع المصنف بيان الإيمان بالغيبيات أو ما يسمى بالسمعيات غيبيات نسبة إلى, إلى الغيب وما غاب عنه وأخبرنا عنه وكان الخبر يقينا يعني ثابتا من جهة من جهة الشرع أو السمعيات نسبة إلى السمع والدليل إما يكون سمعيا وإما يكون عقليا والسمع المراد به النقلي يعني ما يقابل العقل والنقلي قد يكون مما يتعلق به أمور لا تدرك بالعقل وهو ما يسمى بالغيب هنائذ الواجه فيه كما ذكر المصنف التسليم والقبول دون التعرض لتكذيبه أو نحو ذلك فيجب الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب من أحوال الأمم السابقة أمور الآخرة وعموم الأمور الغيبية ولكن إذا صح بذلك النقل ما جاء بالقرآن هو ثابت وواضح بيد وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من شرط الصحة ولذلك قال ويجب عرفنا الوجوب أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أو ما أمر به أمرا جازما وحينئذ يتعلق به من حيث القبول وعدمه بعضه قد يكون من رد شيء من هذه المسائل قد يكفر وقد يكون فاسقا ولا يصل لحد الكفر وهذه بالنظر إلى المسائل على حدة بمعنى أنه إذا لم يمتثل هذا الأمر الواجب حينئذ قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا كافرا كما لو أنكر البعث مثلا الذي يعد كافرا يكون فاسقا فيما إذا أنكر شيء قد يكون فيه اختلاف بين أهل السنة والجماعة إذن ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا شرعيا عينيا لمن بلغه فالوجوب هنا يكون عينيا بمعنى أنه يتعلق بكل مكلف على حدة وهذا إذا بلغه وأما إذا لم يبلغه شيء حنيذ على القاعدة يكون جاهلا وإذا كان كذلك حنيذ لا يتعلق به إثم ولا عدمه ويجب الإيمان أي التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ثبت بالسمع, بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخل وأما إذا كان العقل فيه مدخل هذا يدخله القياس وما لم يكن كذلك فلا يدخله القياس وأمور الغيبية بل المعتقد كله من أوله إلى آخره الأصل فيه أنه لا مدخل العقل فيه وإنما هو من جهة للسنباط وفهم النصوص فقط عند التعارض من حيث التقديم والتأخير من حيث الجمع بين بين النصوص وأما إن شاء مسائل أو إفراد مسائل بالحكم الشرعي فهذا لا يتأتى في باب المعتقد وإنما يكون القياس في الفروح الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك مما يصح فيه القياس مما يصح فيه القياس وهنا التسليم إنما يكون منصبا على ما أخضر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيه مدخلونه وصح به النقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الإسرائيليات هنا في هذا المقام ناصب فيها على ما جاء في السنة انها لا تصدق ولا ولا تكذب لا تصدق ولا تكذب فتروى على حد قول صلى الله عليه وسلم اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا انزل اليكم ذكره البخاري في تفسير باب قولوا امننا بالله وما انزل الينا ولكن لا يعتمد من حيث تاسيس معتقد لاهل السنه والجماعه بناء على ما ذكره بنو اسرائيل وصح به أن نقل عنه به يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ضميل عوده إلى ما أن نقل عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ومفهوم ما صحى كما ذكر فيما, فيما سبق يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الحسن لذاته والحسن لغيره حينئذ نقول ما صح المراد به ما قبل فيقابل الصحيح الضعيف في الموضوع والضعيف لا يقبل فيه هذا المجال فلا تؤسس عقيدة على مثل هذه الحديث الضعيفة التي لا سند لها يثبت فيما شاهدناه يعني بحواسنا أي ظهر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أمور الغيب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وظهر في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته ويكون قد أدركه بعض أهل العلم أو يكون بعضه لم يقع بعد إلى هذا الزمن لكن منها ما, ما قد شاهده بعض أهل العلم كخروج النار مثلا من اليمن ونحوها شاهدناه بالمشاهدة التي هي مدركة بالحسي بالحس يعني ظهر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فكم من أمر يتعلق بأشراط الساعة الصغرى أخبر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام فهو مما لكن لا ينبني على هذا أنه يقبل إذا شهده وإذا لم يشاهد حينئذ لا يقبل لا وإنما يكون من باب التأكيد وقوة الإيمان واليقين بصدق الخبر عن نبي صلى الله عليه وسلم وإلا شاهدناه أو لا وجب القبول متى ما صحى السند عن نبي صلى الله عليه وسلم وكان حديثا ثابتا وجب القبول سواء شاهدناه أو, أو لا أو غاب عنا غيب كما سبق كل ما غاب عنا وأخبرنا عنه وكان الخبر يقينا نعلم أي هذا الذي شهد أو غاب عنا ولم ندركه بالمشاهدة أنه أي أنه ضميل عود إلى المذكور حق يعني ثابت فيجب قبوله وصدق لا كذب فيجب حينئذ تصديقه بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معنى كل المصنف جعل الحكم كأنه منصب على السنة مع أن بعض الأشراط الساعة وبعض ما يتعلق بأمور الغيب هذه ذكرت في القرآن فلم يذكر القرآن لماذا؟ لأن قبوله من حيث الثبوت هذا واضح وبين لا يمكنه إلا زنديق كافر مرتد عن الإسلام وأما من حيث الدلالة فبعضه دلالة قطعية لا يحتمل النقيض حينئذ لا يمكنه إلا كافر أو وبعضه مما اختلف فيه من حيث الفهم وجاءت السنة مبينة موضحة وإنما الشأن في السنة لأن أهل البدع كما سبق معنا يفرقون بين المتواتر والأحاد ومعلومنا أن كثير من هذه غيبيات إنما جاءت على ما يزعمون جاءت من طريق الأحاد ولتونها متعلقة به العقيدة العقيدة لا تأخذ إلا بالعقل أو المتواتر حين لا تقبل ولذلك كثير من المعتزلة الذين يحكمون العقل ومنح نحوهم قديما حديثا يشككون في كثير من المساء به عذاب القبر وفتنة القبر وما يتعلق بأسراط الساعة من حيث دابة والذجال ويأجوج ومأجوج نحو ذلك مما قد لو فتح المجال للعقل قد حينيد العقل يرد شيئا من من ذلك لكن نقول المقام هنا مقام تسليم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عدم التشكيك لأن العقول تقصر وهي قاصرة عن إدراك ما يكون في بين جنبي الإنسان من الروح ونحوها فكيف بما يكون من عالم الغيب فهذا من باب أولى وأحرى إذن نص المصنفون وكأنه يريد السنة من أجله أن يعلق الحكم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان أحادا سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره فحينئذ نقول الكل يقبله ويثبت أنه من أشراط الساعة أو أنه من أمور الغيب ولا نرد ذلك بعقولنا لأن عقولنا قافرة عن إدراك حقائق الأمور فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب القبون نعلم أنه حق وصدق أي لا كذب ولو كان بطريق الأحاد خلافا لأهل البدع الذين يفصلون في السنة بين متواثر وأحاد ثم يجعلون العقيدة مصبة على المتواثر دون دون الأحاد وهذا باطر وسواء في ذلك اي المنقول عن نبي صلى الله عليه وسلم من م enrolled ما عقلناه يعني ادركناه بعقولنا يعني وضح لنا ان العقل لا يمنع منه ان العقل لا يمنع منه او جهلناه جهلناه يعني مقابل الادراك وليس مقابل العلم قال وسواء في ذلك ما عقلناه يعني ادركناه بعقولنا والعقل لا يمنع منه اوجهناه بمعنى أن العقل لا يدرك ذلك الشيء وقد ينازع في ثبوت ذلك لكن يأتي التسليم ويأتي الإيمان بالله جل وعلا ولذلك قال ولم نطلع على حقيقة معناه يعني كن ذلك الشيء وحينئذ نقول سمعنا وأطعنا ولذلك لو نظر الإنسان في فتنة القبر مثلا وأنه يجلس ويسأل إلى آخره ويفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار هذا كله لو جعل العقل فيه مجال قد يناقش وينازع لكن نقول سمعنا وأطعناه ولم نطلع على حقيقة معناه يعني كل ما ذكر من من آمل الغيب ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى ببعض أو لبعض هذه الغيبيات فقال رحمه الله تعالى مثل حديث الإسراء والمعراجة وكل ما سيذكره المصنف بل هذا الباب كله قد أشبعه أهل العلم بالتصنيف على جهة الخصوص لكثرة المسائل الواردة فيها ولكثرة الأحاديث بل والآيات الدال على كل ما, ما ذكر ولذلك جملة ما ذكره مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة وإنما نازع في ذلك المعتزلة ومن كان على شاكلتهم مثل, ماذا؟ مثل حديث الإسرائي والمعراج الإسراءة باللغه السير بالشخص ليلا وقيل بمعنى سرى وشرعا سير جبرائيل عليه السلام بالنبي الله عليه وسلم من مكه الى بيت المقدس هذا هو الاسراء مصدر اسرى يثري اسراء سير جبريل عليه السلام بالنبي صلى من مكه من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قال تعالى سبحان الذي اسرى لعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية والمعراج مفعال كالمفتاح وهو في اللغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد آلة التي يعرج بها وهي المصعد وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء قال تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى وذلك بعدما صعل حتى وصل إلى محل سمع فيه صريف الأقنال وكان في ليلة واحدة عند الجمهور واختلفوا متى كان فيروع عن ابن عباس بسند مقطع وجابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها ليلة الاثنين الثاني من ربيع الأول ولم يعينا السنة في أي سنة كان رواه ابن أبي الشيبة ويروى عن الزهر وعروه أنها قبل الهجرة بسنة رواه البيهقي فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي رحمه الله ويروى عن السد أنها قبل الهجرة بستة عشر شهر رواه الحاكم فتكون حينين في ذقعد وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل بخمس وقيل بستين هذا يدل على أن الصحابه لم يعتنوا بحفظ تلك الليله ولو سلم به معرفه تلك الليله حينئذ لا يستلزم الاحتفال بالنسراء والمعراج مثل حديث الاسراء والمعراج وكان يقظه لا منام كان يقظه لا مناما فان قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات هذه مساله وقع فيها نزاع هل النبي صلى الله عليه وسلم اسري به بجسده وروحه ام بروحه فحسبه الله عز وجل يقول سبحان الذي اسرى بعبه والعبد اسم يقع على البدن والروح معا كما تقول رايت زيدا فزيد هذا اسم يقع على الذات وعلى الروح لا على الذات فقط دون الروح ولا على الروح فقط دون دون البدن فالعبد والانسان ومثله زيد انما يقع على الذات وأذى تكون مصاحبة للروح حينئذ ظاهر الكتاب بل هو نفس فيه أن الإسراء إنما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة وببدنه وروحه معا حينئذ من قال بأنه بالروح فقط أو أنه منام لا يقظة هذا يعتبر الدلاء يعتبر قولة مخالفة لظاهر النص ولذلك قال المصنف كان يقظة يعني وهم السيق لم يكن نائما لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته أنكرت الإسراء والمعراج وجعلته أمرا كبيرا ولذلك قالوا كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا ومحمد يزعم أنه أسرية به إليه فأصبح فينا في ليلة واحدة فنظروا إليه من جهة العقل ولم ينظروا إليه من جهة قدرة الرب جل وعلا فإن قريشا أنكرته فلو كان مناما هل تنكر, هل تنكر القريش أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ جواب لا ولو كان أبعد ما هو من بيت المقدس لا تنكره إذن القريش لا تنكر المنامات فلو كان مناما لا يقظة هل أنكرته؟ جواب لا ولكنها أنكرته فدل على أنها فهمت إنما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأنه ببدنه وروحي معا عليه الصلاة والسلام إذن ولم تنكر المنامات يعني ولا تنكر قريش المنامات بمعنى أنها تسلم بأن الشخص قد يرى في منامه أنه ذهب إلى البيت المقدس بل ما هو أبعد من, من ذلك إذن هذا ما يتعلق بالإسراء والمعراجة هو أمر قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهده أحد وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به حينئذ وجب قبوله لأنه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء نص في ذلك القرآن بل جاءت سورة اسمه سورة الإسراء دل على أنه حق واقع وأنه ثابت فوجب الإيمان به وقد تواترت الحديث بالصحيحين وغيرهما في بيان صفة الإسراء والمعراج وما يتعلق بهما والمراد هنا أنه ثابت لا نتحدث في تفاصيل ما يتعلق به ما جرى في الإسرائي والمعراج ومن ذلك الغيب الذي يجب الإيمان به والتصديق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فقأ العين أو البثرة يعني شقها وخرج ما فيها شقها فخرج ما فيها فرجع أي ملك الموت إلى ربه فرد عليه يعني رب جل وعلا عينه هذا امر غيب لو ترك للعقل لأنكر كما أنكرته المعتزلة لكن نقول على القاعدة غيبيات لن نقول سمعنا وأطعنا مدام أنه ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فنثبت ذلك على وجهه خرج البخاري الصحيح في كتاب حديث الأنبياء باب وفاة موسى باب وفاة موسى وذكره بعده ثم ساق بثنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه يعني جاء ملك الموت موسى عليه السلام سكه يعني ضربه على عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني لعبد لا يريد الموت لما سكه علم أنه قد رده وإذا كان كذلك قال أرسلتني لعبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يضع يده على مثل ثور على ظهر ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة يعني ضع يدك على ثور وعدد الشعرات التي تضع يدك عليها حينئذ بكل شعرة يزيد في عمرك مقدار السنة فقال موسى أي ربي ثم ماذا يعني بعد هذه السنين التي أخذها من جهة ما أضع يدي أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت إذن لا فرار زيد في عمرك بعدد شعر ثور لما تحت يدك فالموت قادم ثم الموت قال فالآن مدما أنه سيموت إذن الآن لا نحتاج لزيادة عدد من من السنين قال فالآن قال فسأل الله أن يذنيه من الأرض المقدسة رمية بحجره وفي رواية عند أحمد ومسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب ربك أجب ربك فلطب موسى عين ملك الموت ففقاها وفي رواية عند أحمد الطبراني كان ملك الموت يأتي الناس عيانا يعني قديم لأنه قد يقول قائل كيف رأاه نحن ندرك الآن مثلا تجلس بين يدي المحتضر فتفارق روحه بدنه وأنت لا تراه ملك الموت ولكن كان في السابق يراه الكل بمعنى أنه يأتي عيالا عيانا كما سبق يعني معاينة يشاهد قال كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى فلطمه فذقع عينهم هذا الحديث رده بعض المعتزلة لشبهة عندهم اولا أنه لا يوافق العقل ملك موت وبشر يلقمه ثم لا يقتص منهم إذن يقولون إذا كان موسى علم أنه ملك الموت فلطمه استخف به وهذا باطل وإذا فقع عينه ولم يعلم لابد من القصاص ولا اقتص منه إذن قالوا حديث ضعيف مع كونه صحيح وخالي لكن المعتزل كلهم من أول من أخيهم لا يعول عليهم في هذا البعض ولذلك اختلف في تكفيرهم وأكثر أهل السنة على أنهم كفار لأنهم لا يحكمون شرعا وإنما دينهم أخوذ من من العقل فما رأاه العقل مقدم وما لم يره العقل ولو جاء في القرآن والسنة ولو أجمع عليه سلف الأمة ولو أجمع عليه الصحابة ولو جاء النص صريحا في القرآن أو صريحا في السنة لا يقبل والمدرسة العقلانية الموجودة الآن هي معتزلة مدرسة العقلانية الفرقة السابقة التي تنص عليه المصنف المعتزلة والجهمية ومرجئة وغيرهم كلهم موجودون الآن يضم بعض طلاب العلم غفلته أنها انتهت والحديث عن المعتزلة وما يتعلق بهم ضيع وقت تتكلم عن أناس قد شبعت منهم الدود في قبورهم لا ليس الأمر كذلك بل الأفكار باقية والمناهج موجودة كما هي ولذلك الآن ثم ما قد يقال بأنه ثورة بعض المعتزلة ولذلك كثر طباعة كتب المعتزلة سواء كانت العقدية أو غيرها وكانوا في لبنان وكانوا في مصر وغيرها هذا يدل على أنه تم حركة قوية جدا وهو ما يسمى بالمدرسة العقلانية وجود في مصر أردن وغيرها على كل معتزل أنكروا هذا الحديث قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنكر بعض المعتدعة هذا الحديث يقصد به المعتزلة وقالوا إن كان موسى عرفه عرف ملك الموت فقد استخف به هذا لا يجلس وإن كان لم يعرفه جهلة ملك الموت كيف لم يقتص له من فقع عينه اقتص له الله عز وجل والجواب أجاب ابن خزيم رحمه الله تعالى بجواب من أجل رد هذه الشبهة فقال رحم الله تعالى الجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد أرض روحه حينئذ هذا معلوم هذا واضح لماذا لأنه لو بعث وأرسل من أجل قبض روح موسى عليه السلام لما تأخره قال فتعي لأن الأجل إذا جاء السوى فيه الأنبياء وغيرهم من الناس لا يستقدمون ساعة ولا يستاخر فلو كان كذلك لما تأخر هذه المدة وإنما بعثه إليه اختبارا يعني امتحانا واختبارا وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت بمعنى أن ملك الموت لم يأتي بصورته الحقيقية وإنما رآه وإنما تمثل لموسى على صورة آدم إنسان حينئذ رآه في بيته دون أن يستأذن منه فلطبه أكذا قال المخزيم رحمه الله تعالى لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن يعني شرع محمد صلى الله عليه وسلم وشرع موسى متحد في هذه المسألة فإليذ لطمه على عينه ففقعها لأنه دخل دور إذن كما هو الشأن فيه في شريعتنا إذن أولا لم يأتي في صورته الحقيقية وإنما جاء في صورة إنسان ثانيا لطمه لأنه دخل بيته بدون إذنه ووافقه الخطاب وغيرهم ولذلك أورد المحاشر لكم كلاما لي بن حبان يحتمى ما قاله بن خزيم رحمه الله تعالى حيث قالوا هذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناه من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق وذلك ان الله جل وعلا أرسل ملك الموت لموسى رسالة اقتلاء واختبار وأمره أن يقول له أجب ربك أمر اقتبال وابتلاء لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه يعني لو كان أجلا قد انتهى لما تأخر طرف تعين كما أمر خليله صلى الله عليه وعليه بذبح ابنه أمر اقتبال وابتلاء دون الأمر الذي أراده الله جل وعلا إمضاءه فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين حينئذ فداه بالذبح العظيم قد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسلهم في صور لا يعرفونها فدخول الملائكة على إبراهيم ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفا وكمجئ زبرايل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عن الإيمان والإسلام حديث عمر المشهور فلم يعرفه المصطفاء صلى الله عليه وسلم حتى ولم فكان مجيء ملك الموت لموسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام وكان موسى غيورا فرأى في داله رجلا لم يعرفه فشال يده فلطمه فأتت لطمته على عينه ففقيا عينه التي في الصورة التي يتصور بها للصورة التي خلقه الله تعالى عليها إلى آخر ما, ما ذكره حينئذ الملك لم يأتي في الصورة ثانيا لطمه من أجل أنه دخل بيته على ما ذكره رحمه الله تعالى وهذا كلام فيه نظر يعني ظاهر النص أنه أرسل ملك الموت وعلى ظاهره وزيادة ما يقال بأنه إنسان وآدم وشرعنا موافق لشرعهم هذا كله يعتبر زيادة على النص أي لنجده بالحديث هو حديث واحد رواهي بخاري مع الزيادات عند أحمد وغيره حينئذ أسند الفعل إلى ملك الموت يحتمل أنه لم يأتي بصورة حقيقية ويحتمل أنه جاء بصورته صورته الحقيقية والعصر في الإسناد إنما يكون على الحقيقته وإذا كان كذلك فالعصر أنه يبقى على الظاهر ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة ولو كان ملكا ولو رأاه على حقيقته وصورته الملكية امتحانا للملطوم وعلى كل هذا أوذاك نقول الله أعلى لأن مستند هذه القصة أمر غيب نثبت ما دل عليه النص من لطم موسى للملك الموت ثم نكفه عما يتعلق بهذا القصة من الأمور التي تكون مع مجرياتها فيما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرد على أهل البدعة فإنما يكون به التسليم بأن يبين أن هذا من الغير وهو واجب التسليم والقبول سواء أدركت عقولنا هذه مسألة من أصلها أو لا ولنأتي نزيد على النص لأنه لم يكن ملك الموت لما هو آدم ثم لطمه لأنه دخل بيته ما الذي أدرانه دخل بيته كذلك. وحينئذ ما الذي أدرانه بأن شريعتنا شريعتنا مساوية لشريعة موسى في فق العين إذا دخل بغير إذنه وإنما هذا كله من باب الرد على المهتدع هذا أشبه به لكن نقول يحتمل إذا جاء نص فلا إشكال نقول كما جاء جبرايل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة في رجل وكذلك المنائكة نقول أثبتنا أنهم جاءوا في غير الصورة الملكية للنص ولذلك لا ينتنع عقلاً بل هو موجود حساً أنه قد يرى النبي سواء كان محمد صلى, محمد صلى الله عليه وسلم وغيره الملك على صورته حقيقية لا مانع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرايل على هذه في مرتين حيث لذلك نقول مادام أن العقل لا يمنع أن يرى ملك الموت في صورته حين يذن نثبت ظاهر النص على, على ما هو عليه ولذلك عبارة النووي وضح بين كأنه يثبت ظاهر النص ولا يرى أنه يؤول بما, بما ذكر قال لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانا للملطوم يعني الملك وقال غيره إنما لطمه لأنه جاء ليقبض روحه من غير أن يخيرهم لمثبته أنه لم يقبض نبي حتى يخيره فلهذا لما خيره في المرة الثانية أذعا قيل وهذا أولى الأقوال بيب على كل هذا أو ذاك نحن نثبت ما دل عليه النص ثم التعليلات التي ذكرها للعلم من رد على أهل البدع نقول نحن فينا بقاعدة العامة أن نقول نبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا النص أو حق وما ينطق عن الهوى إن هو, إن هو إلا وحي يوحى فنثبت كما قال على الصلاة أرسل ملك الموت فكما هو على, على ظاهرين إذا من ذلك أن ملك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقا عينه فرجع الى ربي فرد عليه عينه وذكره المصنف في باب المعتقد هنا ردا على اهل البدعه فالمعتزله وغيرهم لا يرون التسليم لمثل هذه النصوص حينئذ ذكر المصنف هذا من هذا هذا الحديث في هذا الموضوع ومن ذلك أي الغيب الذي يجب الإيمان به اشراط الساعه وأشراط الساعة يذكرها بعض العلم في هذا المقام وبعضهم لا لا يذكرها وهي الكلام فيها طويل جدا ولذلك أفلدت به بالتصنيف إنما نذكر لكل مسألة مما ذكره المصنف شيئا مما يتعلق به الشراط جمع شراط وهو العلامة, العلامة والساعة أشراط الساعة الساعة في اللغة الوقت او الحاضر والمراد بها هنا القيامة الساعة ورد بها اللفظ شرعا فأشراط الساعة شرعا العلمات الدالة على قرب يوم القيامة قال تعالى فلنظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علماتها وهذه العلمات عندها العلم منها ما هو علمات صغرى ومنها ما هو كبرى وأكثر ما يذكر بكتب المعتقد هي العلمات الكبرى قال مثل خروج الدجال بنزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج خروج الداب إلى آخر ما, ما ذكره يخرج الدجال الدجال فعال يعني صيغة مبالغة مخوذة من الدجل وهو الكذب والتمويه وهو رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية يدعي الربوبية أي أنه الرب جل وعلا في فيجر الله على يديه أمورا من الخوارق فتنة وابتلاء للخلق وجاء وصفه في السنة لأنه أعمر العين اليمنى كأنها عنبة طافية مكتوب بين عينيه كافارا مقطع كافارا يعني كافر يقرأها كل مسلم حتى الأمي الذي لا يقرأ يقرأ هذه كلمة وهذه لذلك لا ندخل عقولنا نقيل بأن العقل له ما يدخل كيف يقرأه أمي لا يعلم يقرأها قل نعم يقرأها الله عز وجل ولا ولمانع من, من ذلك وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتنطر والأرض فتنبت معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة وخروجه ثابت بالسنة المتواطرة والإجماع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة كما في الصحيحين بل علم الأمة كذلك حيث قال قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال عوذ منه في كل صلاة حتى قال بعض أهل العلم أنها, إنها واجبة لأنه قال قولوا فما قال إذا كان فليستعد هذا أمر الأمر اقتضيه الوجود وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماث رواه مسلم وحذره منه صلى الله عليه وسلم وقال من سمع به فلينأى عنه ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكاف إذن خروج الدجال هذا من أشراط الساعة الكبرى وهو أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة فوجب الإيمان به سواء أدركه الشخص ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي موت عيسى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته في خلاف عادة الضمير لكن المشهور أنه عيسى عليه السلام أي موت عيسى وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا حكما وعدلا لا ينزل رسولا لأنه ليس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ورسول وإنما هو حكم وعدل ولذلك لا يقال كيف يقول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين كيف خاتم النبيين وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزماء قل ينزل لا رسولا فإنما ارتفعت رسالته برفعه إلى السماء فإنذ ينزل حكما وعدلا وأجمع المسلمون على نزوله أجمع المسلمون على نزوله عليه السلام فينزل عند المغارة البيضاء في شرقي بمشق واضعا كفيه على جنحة ملكي فلا يحل لكافر يدد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني بصره فيطلب الدجال حتى يدركه بباب بابلد هي بلدة قريبة من بيت المقدس فيقتلهه ويكثر الصليب ويضع الجزية ويضع الجزية حينئذن حتى يعطي الجزية تعيد هذا الحكم مغيى مطلق مطلقا إلى قيام الساعة وإنما إلى نزول عيسى وهذا النص يعتبر مقيدا لأنه قد يقال هذه شبع عند وقعة بعض أهل العلم حتى إذا قيل بأن الجزية من شرع محمد صلى الله عليه وسلم حينئذن جاء عيسى برفعها هذا يعتبر نص ولا نسخة إلا, إلا بشرع إذن يكون رسولا قال لا جوابا يقال هذا الحديث ما جاء فيه ضيانا عيسى عليه السلام يبين الحكم في وضع الجزية يعتبر مقيدا للنص إذن حتى يعطي الجزية تعيد إلى أن ينزل عيسى عليه السلام حينئذ صار من شرع محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي أخضر بوضع الجزية هو نبي على الصلاة والسلام فيكون مقيدا للنص وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر كل هذا ثابت في الصحيح المسلم وبعضه في الصحيحي وروا أحمد أبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون إذن ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله ضمير عود إلى الدجال يعني يقتل الدجال وجاء هذا كذلك من حديث النواسي بن سمعان فيطلبه أي يطلب عيسى عليه السلام الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله وكذلك من حديث بفرانة مرفوعا في مسلم ضمن حديث طويل فإذا راه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء ولو تركه لن حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته وخروج يأجوج ومأجوج خروج يأجوج ومأجوج هل هم اسمان عربيان أم أعجميان فيهم خلاف بين أهل العلمين اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأجي وهو للطراب أو من أجيج النار وتله بها وواضح وهم أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة يعني وجب الإيمان بخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان وهم من بني آدم وهم موجودون الآن يعني نؤمن بوجودهم لأن الله تعالى يخلقهم في آخر الزمان قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون إذا ذكر هؤلاء في القرآن وذكر الله تعالى أن ذا القرنين جعل دونهم ردما لما قيل له عشب ما يكون بالسد إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إلى أن قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء يعني ذلك الردم أو ذلك السج إذا جاء وعد ربي جعله دكاء يعني خر حينئذ هم موجودون خلف هذا السور كما جاء فيه في النصر وخروجهم الذي يعد من أشراط الساعة لم يأتي بعد ولكن بوادره وددت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها مثل هذه فإنئذ دل على أن بوادر خروج يأجوج ومأجوج قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يزاد إلى أن يأتي الوقت الذي أذن الله عز وجل بخروجهم وجاء في صحيح المسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى بن مارين بعد قفله الدجال حديث الطويل السابق فبينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحدهم لقتالهم لا يداني يعني لا قدرتها فحرز عبادي إلى الطوح يعني اجمعهم ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبريا ويشربون ما فيها ويمر آخرهم ويقول لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء يعني لا يقون أحدا على وجه الأرض لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل من في السماء فيرمون بن الشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما الشاب أشبع ما يكون بسامي ونحوه ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينان لأحدكم اليوم يعني لا يجدون ما ما يأكلون فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف نغف شيء من الدود نحوه حشرات تكون في أنوف الإبل نحوه فيرسل الله عليهم النغف في لقابهم فيصبحون فارسا كموت نفس واحدة ثم يهبط بنبي الله عيسى واصحابه الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا كعناق البخت البخت الذي هو نوع من من الإبل فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله رواه مسلم هذا النفضل على أن خروجهم يكون موافقا لخروج أو نزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج خروج الدابة كذلك تكون في آخر الزمان وهي من أشراط الساعة الكبرى الدابة في اللغة كل ما دب على الأرض والمراد بها هنا الدابة التي خرجها الله قرب قيام الساعة وخروجها ثابت بالكتاب والسنة ومحل إجماع في الجملة يعني في عاصل ثبوت الدابة هذا محل وفاق وأما بعض المسائل متعلقة بها كخروجه من الصفة مثلا أو مع عصى موسى وخاتم سليمان هذا مختلف فيه لأن الحديث الوارد فيه أشياء من الضعف فمن صححها أو حسنها حينيذ قال بها ومن لم تثبت عنده وهو الظهر هذه حديث ضعيفة لا يقول بها وأما أصل الخروج الدابة فهذا مجمعون عليه وأما بعض الصفات المتعلقة بها هذا محل النزاع فخروجها ثابت بالكتاب والسنة ومحل إجماع سلف الصالح قال تعالى وَإِذَا وقع القول عليهم أَخْرَجْنَا لهم دَابَّةً قال من الأرض دابة من الأرض ما حدد أنها من الصفة أو غيره حين يذن نقول هي تخرج من, من الأرض وأطلق ما قد ناقت صالح أو أنها تشبه كذا البقار أو تشبه كذا إنما يقول دابة قل دابة كل ما دب على, على الأرض حين يذن تخرج من الأرض قطعا لا تنزل من السماء وقال من الأرض ويحتمل أنها من جبل يحتمل أنها من بطن الأرض ونحوها فنطلق ما أطلقه الله عز وجل باب الغيبيات نقف مع اللغ نكون وقفين مع نفس الألفاظ ولا نتجاوز ذلك اللغ إلا إذا جاء نص مواضح بين يبين المراض حين إذا عن العين والرأس أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنوا تكلمهم تتكلم؟ نعم لماذا؟ جاء الله عز وجل نقول قال تكلمهم فكما قال الله عز وجل سمعنا وأطعنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قال كيف دابة تتكلم هل يعقل نعم يعقل أما في عقلك أنت قد لا يعقل وأما في عقولنا التي تسلم للوعي أو معقول تكلم الدابة ولا إشكال فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر منها الدابة رأو مسلم رواه مسلمون وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل كالدخان ونحوه وإنما ذكر أمثلة مما يستدل به على ما وراه والمراد القاعدة العامة أراد المصنف أن يبين قاعدة في باب الغيبية نشرات الساعة وغيرها أنه يجب التسليم على المسلم بأن يسلم بكل ما قاله الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا حيثا طلع الشمس من مغربها ثابت من كتاب과 قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا المراد بذلك طلوع الشمس من مغربها فإذا رأىها نأتي عينيذ آمنوا وذلك وقت انقطاع التوبة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعوا وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا اتبقوا عليه وهذا تفسير للآية السابقة وأشباه ذلك مما صح به النقل عن نبي صلى الله عليه وسلم فهيجب الإيمان والتسليم والقبض دون اعتراض بعقل وشي من وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به, وأمر به في كل صلاة وأيمن الإمام اليوم الآخر التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه ولذلك قال حق عذاب القبر ونعيمه حق أي ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة والجماعة قال الله تعالى في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون لقوله قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم من آخر السورة هذه إنما تكون في شأن بيان قسمي أهل القبور إما منعم وإما معذب فعذاب القبل ونعيمه حق حينئذ عذاب القبل ونعيمه مما تواثرت الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوته فإذ باعتقاد ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته لأن العقل لا يدرك ذلك إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به دون بيان كيفيته لأن عندنا أمرين اولا وقوعه من حيث هو؟ يعني حقيقته ثم كيفيته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول ولم يخبرن به بالثاني حينئذ نؤمن بما أخبر به ونفوض المعنى فيما لم يخبر به عليه الصلاة والسلام إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار وعلى هذا درجة السلف الصالح ومحنو إجماع قال ابن رجب تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر فبالصحيحين عن عاشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق وبالصحيحين علي بن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير قال لا يعذبان لذلك أثبت أن هذين الشخصين في عذاب قال أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعود بك من عذاب القبر وأعود بك من فتنة المسيح الدجال وأعود بك من فتنة المحيا والممات أخرج البخاري والنساء وكذلك أخرجه مسلم الحديث أبي هريرة وأمر به يعني به بذلك أهل في كل صلاة وغثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ هذا أمر عند بعضهم أنه واجب أنه من الواجبات فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم أن يعود بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في إثبات عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم اللفظ له النساء وأبو داود وفتنة القبر حق فتنة القبر حق يعني شيء ثابت السؤال منكر ونكير حق كذلك وهو داخل في فتنة القبر الفتنة في اللغة الامتحان والاختبار وفتنة القبر مراد بها سؤال الميت ثلاثة الأصول وثلاثة المسائل التي يبتل بها خلق في, في قبورهم سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه لأن تعاد إليهم أرواحهم الأصف الموت أنه مفارقة روح للبدل حينيذ إذا وضع في قبره تعاد إليهم أرواحهم كما في حديث البراء الطويل وغيره فتعاد إليه روحه غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في في قبره فحياته البرزخية ليست تعين حياته في الدنيا تم فرق بينهما, تم فرق بينهما وفتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة ويمحل إجماع كذلك بين أهل السنة قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قول متعلق بقوله يثبت هذا أول ما يقال بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني استمرارهم على هذه الأسئلة الثلاثة في الدنيا وفي الآخرة أي في القبر لأن الذي يجيب في القبر من ربك ما من نبيك هو الذي عمل بمختصة هذه في حياته الدنيا قال صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول يثبت الله الآية وهو حديث منتفق عليه إذن يثبت الله الذين آمن المراد بها في القبر كما جاء تفسيره في الصحيحين والسائل كما ذكر المصنفون الملكان سؤال منكر ونكير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه ملكانه فيقعدانه رواه مسلم واسمهما كما قال المصنف منكر ونكير مفعل وقيل منكر لكن المشهور هو الأول منكر ونكير كما راه ترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وقال حسن الغري وحسنه كذلك الألباني حسنه الألباني وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي حسن الألباني يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير رواب بن حبان والترمذي وفي رواة بن حبان يقال لهما منكر ونكير ومنكر ونكير مفعل وفعيل مفعل واضحنا اسم مفعول ونكير فعيل بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول من أنكرا وكلاهما ضد المعروف حليدي كيف يقال بأن اسم الملكين منكر ما المنكر إلا منكر فكيف يسمى الملائكة بذلك لا المراد به هنا أنهما يقابل المعرفة يعني لا يعرفه الميت كما قال إبراهيم قوم منكرون منكرون جمع منكر هو نفسه حينئذ يكون هذا الوصف مقابلا لي عدم المعرفة وليس المراد أنه هو منكر فيه يعني قبيح في نفسه لا لم المراد أنه ليس, ليس معروفا عند الميت وكلاهما ضد المعروف وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما والسؤال عام للمكلفين قال المصنف هنا وسؤال منكر من الذي يسال. نصوص الدالة على إثبات المسألة السؤال والامتحان والفتنة القبر عامة هذه نقول هو عام هو, هو عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وجمهور العلماء أن السؤال عام عام للمؤمن المسلم وللكافر كذلك وهو عام لمن كان في هذه الأمة وللأمم السابق لإطلاق النصوص وذهب ابن عبدالبر أنه لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر بخلاف الكافر فالكافر لا يسأل عنده ابن عبدالبر رحمه الله تعالى لكن هذا القول كتاب السنة على خلافه كتاب السنة على خلافه قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظلوا الله الظالمين يعني ظلهم عن الإجابة لا يثبتون والظالم هذا وصف يشمل الكافر ويشمل المنافق والكافرون هم الظالمون كما قال تعالى وفي البخاري وأما الكافر والمنافق بالواو وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كافر ومنافق ورجحه أيضا ابن حجر وكذلك يفيد أن السؤال عام للأممين كلها. ليس خاصا بهذه الأمة كما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وذهب بعضهم كالحكيم الترمذي إلى أنه خاص بهذه الأمة وتوقف ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وصاب أنه, أنه عام ولا يقيد بهذه الأمة دون غيرها وأما غير المكلفين كالمجانين الصبيان فخلاف بين, بين أهل علم منهم من قال بأنهم يسألون ومنهم من قال بأنهم لا يسألون والنصوص محتملة نصوص محتملا لا يسألون لماذا لأنهم غير مكلفين الذي يسال هو الذي يعاقب والمجنون لا يعاقب والصبي لا يعاقب فمهما فعل من أفعال فهذه غير مؤاخذ بها وقيل مكلفون وقيل يسألون لعموم النصوص لأن لم يستثن منها المجنون ولا ولا الصفعال لكن المسألة محتملة في كون مسالون أم لا ويستثن من ذلك الشهيد لحديث رواه النساء وكذلك من مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم وهل النعيم الذي ذكره المصنف فيما سبق وهو داخل في فدنة القبر وسؤال منكر ونكيل هل النعيم والعذاب على الروح أو على البدن فقط دون دون الروح أو عليهما معا قال ابن تيمي رحمه الله تعالى مذهب سلف الأمة وأهميتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وجسده الذي يعذب البدن والروح معا لكن الروح على جهة الأصالة والبدن على جهة التبعية الروح على جهة الأصالة على جهة التبعية أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وجسده وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم أو العدام ثم قال رحمه الله تعالى والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إصرافين عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون البعث بعد الموت حق يعني ثابت في نصوص كتاب واه والسنة هو إجمع من أنكره فهو كافر والبعث في اللغة الإرسال والنشر وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة إحياء الأموات من قبورهم يخرجون من الأجداث كما قال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم منسلون الأجداث المراد بها القبور قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن وهذا يدل على ماذا؟ على القسم على أن البعث وهو إعادة الأموات، إحياء الأموات يوم القيامة أنه أمر ثابت وقد أقسم الله تعالى على ذلك وهذا قيام الساعة وقيام القيامة الكبرى إذ الناس في قبورهم يفتنون كما ذكر المصنف ثم بعد ذلك تستمر بهم الحال إما في نعيم وإما في عذاب إلى أن ينفق إصرافين عليه السلام فيه في الصور وأما نعيم أهل الجنة في قبورهم فهو مستمر دائم وأما عذاب الكافر في قبره فهو مستمر دائم وأما الموحدون المذنبون الذين ماتوا على غير توبة هذا قد يكون دائما وقد يكون منقطعا وللسمرار حينئذ نعيم المؤمن مستمر إلى أن ينفخ إيصرافيل فيه في الصور وعذاب الكافر كذلك مستمر إلى أن ينفخ إيصرافيل في الصور وأما المؤمن الموحد الذي مات على معصية حينئذ كما ذكرنا سابق تحت المشية فقد يؤخذه الله عز وجل حينئذ قد يصيبه من اللواء والشدة عند النزع ما يكفر به عن معصيه فإذا دخل قبر حينئذ لا يعذب وقد لا يكفي في ذلك ما يصيبه من اللواء والشدة عند النزع فيحتاج إلى نوع عذاب في القبر ثم قد يستمر وقد لا لا يستمر والله أعلم بحال كل منهم وهذا الذي ذكره المصنف البعث بعد الموت هو القيامة الكبرى إذ الناس في قبولهم يفتنون ثم بعد ذلك ينفق بالصول نفقة البعث فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفقة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك للاستقرار في الجنة أو النار قال القرطبي رحمه الله تعالى القيامة قيامتان صغرى وكبرى فالصغرى ما تقوم على كل إنسان فهي خاصة من خروج روحه وقطاع سعيه. يعني خاصة به فكل من مات قامت قيامته. وهذا يكون بخروج روحه. الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. حينئذ هذه عامة وهي التي عناها المصنف هنا. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم قال تعالى يوم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر وروا مسلم مرفوعا يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه إذن البعث ثابت كما ذكرنا وهو المراد به القيامة الكبرى عند, عند أهل العلمين والنفخ كما قال المصنفون وذلك حين ينفخ حين ينفخ إسرافين نفخ معروف والصور في اللغه هو القرن وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه وإسرافيل كما هو معلوم أحد الملائكة الذين يحملون العرش وهما نفختان وهما نفختان إحداهما نفقة الفزع ينفق فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله يعني قفض الأرواح والثانية نفقة البعث ينفق فيه فيبعثون ويقومون من من قبورهم وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة بعثي كما هو مشهور عند أهل العلم وقيل النفخ بالصور ثلاث نفخات نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم كما قال تعالى ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وسميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة والثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء كما قال تعالى ونفق بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية وفسر الصعق بالموت وهو متناول حتى الملائكة حتى ملائكة والاستثناء متناول لمن في الجنة من حور العين وغيرهم إلا من شاء الله يعني ممن كتب الله عز وجل عليهم عدم الموت الثالثة البعث والنشور لقوله ونفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وحسن النفق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى ونفق بالصور فصحق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الآية التي ذكرها المصنف كذلك دليل على ذلك فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون من أجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون النسلان أو النسلان المشي السريع قالوا يا ويلنا من بعثنا من بعثنا مما قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدنيا أنهم لا يبعثون منها إذن هذا النص في إثبات قيام الناس من قبورهم وعودة الأرواح إليهم وقد اتفقت الأم على ثبوته وأن المخالفه يعتبر كافر مرتد عن عن الإسلام ثم قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى لما يجب الإيمان به تسليم له دون تعرض له برد أو تحريف أو تأويل ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا بهما وهذا المراد به إثبات والإيمان بالحشر والحشر في اللغة الجمع وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم والقضاء بينهم فيجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى مقاة يوم معلوم لمجموعون هذا هو حقيقة الحشر وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لاحد متفق عليه وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم, يوم القيامة ولذلك قد يحشر الناس عمم فيشمل المؤمن والكافر ومن كان في حكمهم يوم القيامة أي في يوم القيامة حفاة جمع حاف هو الذي لا نعلى له عراع جمع عالم هو الذي لا يكون أو لا على يكون عليه كسوة ونحو ذلك غرلا أي داختان فيهم بهم مرض به الذي ليس معه شيء وذلك من تعالى كما بدأنا كما بدأنا اول خلق نعيده وقول صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرا كما بدأنا اول خلق نعيده انا كنا فاعلين واول من يكسى ابراهيم عليه السلام اتفق عليه وقال عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه مرفوعا يحشر الناس يوم القيامه عراة غرلا بهمن قلنا وما بهمن قال ليس معه شيء الحديث رواه أحمد فيقفون في موقف القيامة لقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ومقداره ألف سنة وهي آية أخرى خمسين ألف سنة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة الكبرى وهذا فيه ثبات الشفاعة وشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا وصلاحا شفاعة توسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة توسط للغير يعني يكون بين, بين ثلاث إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة وشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شركه غيره وعامة له ولغيره من الملائكة والأنبياء والسنين والموحدين فالخاصة به شفعته العظمى في أهل الموقف عند الله تعالى ليقضي, بي ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فمونسى فعيسى وكلهم يعتذروا فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعوا فيهم إلى الله تعالى فيأتي سبحانه وتعالى لقضاء بين عباده وهي المرادة هنا هذا النوع هو المرادة هنا وقد تكاثرت الحديث في إثباتها وهي المرادة بقول صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة حديث وهذه شفاعة خاصة به وهي مجمع عليها حتى أهل البدع لم ينكرها لا المعتزن ولا, ولا غيره والشفاعة الثانية الخاصة به هي أن يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة قد ذكرها أبو هريرة صلى الله تعالى وسلم عنه في حديثه الطويل ومتفق عليه وفي صحيح المسلم عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أول شفيع في الجنة وهذا أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم وقيل ثم شفاعة وهي زيادة الثواب وهي خاصة به وأقيل كذلك شفاعته في من استحق النار ألا يدخلها كذلك خاصة به وشفاعته في عمه أبي طالب وكذلك خاصة به النوع الثاني العامة وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائل أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون هذا فيه تأبيد التعبيل. ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة رواه أحمد يعني الذين دخلوا من الموحدين وكانوا على كبيرة ونحو ذلك ولم يتوب قبل موتهم والحديث الصحيح وهذه الشفاعة ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل تكون له عليه الصلاة والسلام غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لحديث بسعيد عنه صلى الله عليه وسلم وفيه فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبضوا قفضة من النار فيخرجوا منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما يعني سودا متفق عليه وهذه الشفاعة ثابتة بدجمع ثابتة به بالإجماع خلافا لمن أنكر منها البدع ويصرط لها شرطان الأول إذن الله تعالى بالشفاعة ليأذن الله تعالى لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فإن أذن له حين جاءت الشفاعة ثاني رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لابد من هذين الشرطين الأول إذن والثاني الرضا عن الشافع والمشفوع فأما الكافر الله عز وجل ليس راضين عنه فلا شفاعة له لقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفع ولن يشفع أحدهم ويتجرى أن يشفع في الكفار لكن باب المحال أنه لو حصل فلن تقبل منهم البتة ومستثنى من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه لا لأهون أهل النار عذابه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار طواه مسلم وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شفاعة في كافر لأن أبا طالب مات على كفره وهو خالد مخلد في النار لكن خفف عنه العذاب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص عليه الصلاة والسلام وخاصة بعمه أبي طالب فقط قيل لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه وعما جاء به إذن فما تنفعهم شفاعة الشافعين أذعام وهو مخصوص به بالنص الذي ذكرناه إذن حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ يأتي الرب جل وعلا بفصل القضاء ويحاسبهم الله تبارك وتعالى يحاسبهم هنا أضاف الحساب إلى الله عز وجل وهذا هو السنة والحساب هو إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم أن يطلع الرب جل وعلا العباد على أعمالهم التي أحصوها في هذه الدنيا وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ثم إن علينا حسابهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا الحديث راه أحمد وأجمع المسلمون على ثبوته يوم القيامة محل إجمال وصفة الحساب للمؤمن أن الله تعالى يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق يضحون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين واتفقوا عليه من حديث ابن عمر والحساب ثابت وعام كذلك لجميع الناس إلا من ورد في, في حقهم الاستثناء بالنص كالسبعين ألفا الذين جاء فيهم النص أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب من هذه الأمة خاصة منهم عكاشة بن محصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حديث متفق عليه صحيحين وعند أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد سبعين ألفا يعني يدخل سبعون ألف ومع كل واحد سبعون ألف قال ابن كثير حديث صحيح وذكر له شواهد وأول من يحاسب هذه الأمة لحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى بينهم قبل الخلاق اتفق عليه تحاسب. فأول الأمم تحاسى فهذه الآية أو هذا النص يدل على أن هذه الأمة آخر الأمم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وهي أول من يحاسب لقوله المقضى بينهم قبل الخلاق وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة لحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه طبري لسند الله بأس به والمراد الصلاة لليس في اتيان بها وعدمها لأن تلك الصلاة كافة وإنما المراد بها لتمام هل أنقص شيئا من الواجبات أو لا ولذلك قال وإن فسدت إن صلحت يعني على وصف لشيء موجود وإن هذا بصر شيء موجود إذن الصلاة آتم بها إذ لو لم يأتي بها وذكاف المرتد عن عن الإسلام وهذا محل وفاق كما مر معنا وأول ما يقضى بين الناس في الدماء إذا من حقوق الله تعالى الصلاة ومن حقوق الخلق الدماء لحديث اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء اتفق عليه ويحاسبه الله تبارك وتعالى ثم قال وتنصب الموازين تنصب نصب الشيء أقامه ورفعه والموازين جمع ميزان عاصر ميوزان قلبة الواويان لأنه مخوذ من من الوزن وهو في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا ميزان معروف وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد والعاصر فيه أننا نثبت لفظ الميزان ونثبت له الكفتين ومع على ذلك فنسكت عنه نسكت عنه ولا نتفت حتى اللسان قل ذكره المصنفون كغيري لكن هذا في شيء من التمثيل وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف إجماع السلف في إثبات الميزان لكن ما الذي يوزن ونحو ذلك هذا مما وقع فيه نزع فاصل المسألة مجمع عليها وأما بعض الفروع هذه مختلف فيها قال تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن ثقلت موازينه, موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وهي الآية ذكرى المصنف رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان في الميزان, في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وأجمع السلف على ثبوته وهو ميزان حقيقي يعني ليس بشيء معنوي كما رده بعض المتدعاء إلى العدن قالوا ونضع الموازين أي العدن تقريدة في الميزان أي العدن هذا باطن لأن الميزان شيء غير العدن وهذا لفظ عربي وهذا لفظ عربي علي ذي بما جاء في النصوص وهو ميزان حقيقي له كفتان لحديث صاحب البطاقة توضع في كفة وهذه في كفة لحديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة إذن تقابلتها الحديث روه ترمذي وابن ماجا وهل هو ميزان واحد أو متعدد جاء في النصوص في القرآن ونضع الموازين فمن ثقلت موازين جمع ميزان وجاء في الحديث ميزان ثقيلة في الميزان إذن جاء متعددا مجموعة وجاء واحد فاختلف أهل هل هو ميزان واحد أم أنه متعدد ففي خلاف بين أهل العلم قيل متعدد لحسب الأمم لكل أمة ميزان خاص بها أو الأفراد لكل شخص له ميزان خاص به أو الأعمال لكل عمل ميزان خاص به لأنه لم يريد في القرآن إلا مجموعا لم يرد الميزان في القرآن إلا مجموعة فأقل الجمع ثلاثة عند ذن ثلاثة موازين فأكثر وأما إفراده في الحديث السابق تقيلة في الميزان فالمراد به باعتبار الجنس لأن أهل قد تدخل على المفرد يراد به الجنس عند ذن تقيلة في الميزان أي في الموازين تقيلة في الميزان أي في الموازين وقيل هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفردا وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون, الموزون وعلى كل النصوص محتملة, النصوص محتملة وإذا كان كذلك فلا نجزم فإنما نقول أمر يحتمل أنه ميزان واحد لكل الأمم أو ننظر إلى التعدد ونضع الموازين يحتمل أنه لكل أمة ميزان لكن لا نجزم بأحد هذه الأقواب أن نقول كل الأمرين محتمل والله أعلم والذي يوزن العمل لظاهر النصوص السادقة وقيل صحائف العمل الصحائف ليس العمل نفسه لحديث البطاقة لأنها سجلات وهي التي يكتب فيها العمل لا العمل نفسه وقيل العامل نفسه هذه ثلاثة أقوال قيل العمل وهذا لما نعمل لأن عمل عارض يعني شيء معنوي صلاته توزن كيف توزن صلاته وليه يوزن هو نقول الله عز وجل يجعل هذا العمل جوهرا أو جسما وهذا لا مانع منه كما, كما سيذكر مصنف الموت الموت شيء معنوي فيجعله الله عز وجل في صورة كبش أملح فيذبح إذن الموت شيء معنوي جعله الله تعالى في صورة شيء محسوس كذلك العمل شيء معنوي وقد يجعله الله عز وجل في صورة شيء محسوس ولا مانع يفعل ما يشاء وقيل العامل نفسه لحديث ابن فريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة لا يزن هو الرجل نفسه لا يزن إذن يوزن لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن إذن هذا نفضل على أن الكافئ أو صاحب العمل يوزن بنفسه متفق عليه وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن العمل والصحائف والعامل نفسه أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار كأنه للأعمال يعني إذا وزنت الصحائف لزم منه وزن الأعمال الصحائف الذي كتب فيها كتب فيها العمل فإذا وزنت الصحائف وزنت الأعمال إذا لا تعارض بينهما وحيث إنها تثقله وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار كأنه للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته وهذا ذكر الشيخ رحمه تعالى في شرحه من عثمين أنه جمع حسن والظهر أنه يقال أنه جاءت النصوص تدل على أن العمل يوزن ونصوص تدل على أن العام يوزن ونصوص تدل على أن الصحائف توزن ونثبت هذه كلها والله أعلم فلا نرجح هذا معه وهل موازين متعددة أو مفردة يحتمل هذا وذاك والله أعلى فنثبت ما أثبته النص وتنشر الدووين تنشر الدووين النشر في اللغة فتح الكتاب أو بث الشيء وشرعا اظهار الصحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها اظهار الصحائف الأعمال يسمى نشرا والدووين جمع ديوان وفعال وهو في اللغة الكتاب يحصى فيه الجند ونحهم وأما في الشرع في به بها الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامة سمى ديوانا يعني الصحائف نفسها تسماد وتنشر يوم القيامة يعني يفتحها اقرأ كتابك كما جاء في النص فنشر الدواوين اظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير إلى الأيمان والشمائد وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فأما الكتاب في التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى وتطاير صحاب الاعمال الايمان والشماء فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا سوف يحاسبه حسابا يسرا لانه اخذ كتابه بيمينه اي سهلا بلا تعثير فلا يحقق عليه جميع دقائق اعماله فان من لا حساب اليسير مراد به عرض الأعمال دون السؤال والمناقشة عنها يعني فعلت وفعلت وفعلت ولا يقال له لما فعلت ولم فعلت حينيذ صار عرضا للأعمال دون مناقشة وسؤال هذا يسمى الحساب اليسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت فقلت أفليس الله أفليس قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذاك ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب متفق عليه حساب اليسير هو عرض الأعمال دون دون مناقشته وينقلب إلى أهله مسرورا ينقلب أن يرجع إلى أهله مسرورا أهله في الدنيا أو في الجنة في الجنة ليس عندنا دنيا وينقلب أن يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا فرحا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قيل بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك فسوف يدعو ثبورا يعني خسارا وهلاكا ويصلى سعيرا, سعيرا, سعيرا هذا اسم من أسماء النار إذن تتطاير الصحف صحف الأعمال بعد نشرها فمنهم آخذ بالأيمان ومنهم آخذ بالشمال ومنهم آخذ من وراء ظهره وأيضا قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فعن عيشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة هل تذكرون أهليكم قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أن يخف ميزانه أم يذقل وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره فنوع هنا النبي صلى الله عليه وسلم الآخذ إلى ثلاثة أنواع بشماله واضح نوعه بالشمال وراء ظهره الشمال تنزع وتكون من وراء ظهره الذي نثبت على هذه الثلاثة الأحوال وبعضهم أولا قال بشماله وراء ظهري هي نفسها مرحلتين إما بالأيمان وإما بالشمائل والشمائل إنما تنزع وتكون وراء, وراء الظهر لكن النص هنا في تنويع ثلاثة أقسام وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز رأى أبو داود الحاكم وقال صحيح على شرطهم وأجمع المسلمون على على ذلك فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول هاء مقرأ كتابيا والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه ثم قال المصنف والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال ميزان عرفنا المراد به قال له كفتان تثنية كفة تثنية كفة وكفة الميزان ما يجعل فيها الموزون شيء الذي يجعل فيه الكفة هذا يسمى كفة فله كفتان لكن الله أعلم به بحالها كيف هي ولسان هو ما يكون بين كفتين وهذا يحتاج إلى إثبات وإنما هذا فيه شيء من التمثيل فيه شيء من, من التمثيل لماذا؟ لأنه قياس على ميزان للدنيا وليس الأمر كذلك وإنما نثبت الميزان وأن الأعمال توزن به أو العمل أو الصحائف ثم هذا الميزان من صفاته أن له كفتين ثم نسكت بعد ذلك عما يتعلق به من لسان نحوه توزن به الأعمال كأن المصنف هنا يمير أن الذي يوزن هو الأعمال وعلى ما ذكرناه خلاب السابق قد يوزن كذلك صحائف الأعمال أو الشخص نفسه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن هذه شرطية فمن ثقلت موازينه يعني من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة ولو ثقلت موازينهم وإنما تثقل الموازين برجحان الحسنات على السيئات فأولئك هم المفلحون فأولئك مشار إليه باب التعظيم فأولئك هم المفلحون جمعوا مفلح وهم الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناتهم مقابل لهم فأولئك هذا من باب التحقيق ليس من باب التعظيم فأولئك الذين خسروا أنفسهم خابوا وهلكوا وباءوا بالصف... بالصفقة الخاسرة في جهنم خالدون خالدون في جهنم خالدون أي ماكثون فيها دائمون مقيمون دائمون مقيمون فدل ذلك على أن الميزان ثابت وأن الذي يوزن به هنا في هذا المثال أو في هذه الآية هو الأعمال كأن المصنف يميل إلا أنها مضطردة ولنبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماء هو شد بياض من اللبن وأحلى من العسن وأباريقه أي آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يضمى بعدها أبدا هذا الحوض تابت ومحل وفاق بين أهل العلم وهو في اللغة الجمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه حوض الماء الشخص نفسه إذا جمعه ويطلق على مجتمع الماء وشرعا حوض الماء النازل من الكوثل في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبدأ من أول اليوم إلى آخره ليس بوقت دون وقت آخر ودل عليه السنة والإجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض يعني أسبقكم متفق علي وهو محل إجماع وصبة الحوض كما جاء كثير من النصوص طوله شهر وعرضه شهرا وزواياه سواه يعني ليس من جهة أطول من, من جهة وآنيته كنجوم السماء وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسى وأطيب من ريح المسكي فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والثاني من فضة جريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يشرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا وكل هذا ثابت في الصحيحين أو في أحدهما وهو موجود الآن لقول صلى الله عليه وسلم وإني لأنظر إلى حوض الآن راه البخاري أو موجود كما قلنا الشأن فيه أجوج ومأجود من الكوثر لقول صلى الله عليه وسلم أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في الحوض كوثر في الجنة نعطاناك كوثر قيل الخير الكثير وقيل الذي هو نهر في الجنة ويصب فيه في الحوض وهو يكون خالد الجنة رواه أحمد قال ابن كثير وهو حسن الإسناد دون المتن إذن قوله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ثابت بالنص والإجماعة ذكر من صفاته ما هو أشد بياضا من اللبن يعني هو أبيض هو أشد بياضا وأحلى من العسل وآنيته وعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم ينظم بعدها بدأ. وصراط حق يجوزه الأبرار يعني يعبرونه, يعبرونه حتى يجاوزوه ويزل عنه الفجار يزل يعني يصفطون فيه في النار وصراط حق أي ثابت صراط في اللغة هو الطريق وشرع الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه للجنة وثابت بالكتاب والسن والإجماع قال تعالى وإن منكم إلا واردهم فسرها ابن مسعود وقتاده وزيد بن اسلم بالمرور على الصراط وين منكم إلا, الا واردها هذا قسم من رب جل وعلا فسر ابن عباس غير بالدخول في النار لكن ينجو منها وقال صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعه ويقولون اللهم سلم سلم متفق عليه واجمع اهل السنه على على اثباته وهو دحض مزله وبصحيح المصري من حديث أبي سعيد قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف وروا أحمد نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا وروا البقالي عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاوز الخيل والركاب ومنهم من يعد عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ولا يعبر الصراط يعني ينتهي منه ويتجاوزه إلا المؤمنون ولذلك قال المصلف يجوزه الأبراء يعني المؤمنون أما الكافر لا ويزل عنه الفجار يعني يسقطون في نار جهنم ولا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث بسعيد عن نبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيمر المؤمنون كطرف العين, كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوث في جهنم متفق عليه على قدر عوانهم وأول من يعبر الصراط للأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته لقول صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم, سلم رواه البخاري إذن الصراط حق يجوز أن يعبره الأبرار ويزل أن يسقط عنه الفجار ثم قال رحمه الله تعالى ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائن كما ذكرناه السابق وهذه عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما أي سودا فيدخلون الجنة به بشفاعته دخلون الجنة به بشفاعته كما سبق معنا ولسائل الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات يعني في الخروج أو خروج أهل الكبائر من, من النار قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا فيه شرط لقبول الشفاعة أنها يكون الشافع والمشفوع مأذونا لهما ثم يكون في من رضي الله تعالى عملهم ولا يشفعون إلا لمن اتضاه كقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهم من خشيته يعني من خوفه ورهبته مشفقون يعني مشفقون خائفون من, من خشيته جل وعلا ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين كما ذكرناه فيما فيما سبق إلا ما السثني شبعت النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وسبق هذا والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان والجنة والنار جنة لغة البسان الكثير الأشجار وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين والنار في اللغة معروفة وشرعا الدار التي عدها الله في الآخرة للكافرين قال مصلف مخلوقتان يعني الآن فنؤمن بأن الجنة عدها الله عز وجل للمتقين وأن النار عدها للكافرين ولذلك قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين والإعداد هو التهيوة هيئها جاهزة مخلوقة ولقول صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف إني رأيت الجنة رأيت الجنة فرعاها فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أراك اليوم منظرا قط أفضع حديث متفق عليه إذن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فناه هو الإعدام يعني الجنة باقية لا تفنى أبدا والنار كذلك باقية لا تفنى أبدا وهذا محل يجمع محل إجماع بين بين السلف لقول تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والتأبيد إنما يكون في المستقبل والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة في القرآن وأما في النار فذكر التأبيد, التأبيد النار في ثلاثة مواضع في النساء قول تعالى ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي الأحزاب إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن يعصن لها ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا هذه كل تدل على أن الجنة وكذلك النار مؤبدة أبدا لأبان فالجنة مأوى أوليائه جنة مأوى أوليائه مأوى أي محل نزل مكان أوليائه وهم كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي لقول تعالى أعدت للمتقي حينيذ علق الحكم على مستقيم فدل على أنها ليست محلا لغير المتقي كذلك قال تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله إذا من لم يؤمن فالجنة عليه حرا إنه من يسلك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار عقاب لأعدائه وهم كل كافر شقين وعدت للكافرين وهو مشتق دل على أن غير كافر لم تعد له الذين شقوا ففي النار وأما الذين شقوا هذا وصف وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم ما فيه مبلسون لا يفتر عنهم عنه لا يقطع عنهم البتة ولا في الساعة من الساعة مبلسون أي آيسون من كل خير آيسون من من كل خير والنار في أسفل سافرين قول تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وقول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عاسم فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبد في سجين في الأرض السفنة ثم قال المصنف ويؤتى بالموت بصورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا, ولا موت والمراد به هنا حقيقة الموت وهو الفناء وليس المراد به ملك الموت المراد الموت هو نفسه الموت زوال الحياة كل نفس ذائقة الموت وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية لا يدرك بالبصل ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا محسوسا مجسما ويذبح بين الجنة والنار لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤت بالموت كهيئة كبش أملح الكبش هو الذكر من الضان وأملح قال ملح الكبش ملحا قال طبياضه سواء فهو أملح وهي ملحا فينادي مناد يأهل يا الجنة فيشرأ إبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأاه إلهمهم الله عز وجل ما رأاه سابقا لكن الله عز وجل يلهمهم وكلهم قد رأاه ثم ينادي يا أهل النار فيشرأ إبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا يقولوا نعم هذا الموت وكلهم قد رأاه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون خرجه البخاري رحمه الله تعالى إذن يؤتى بالموت مراد به حقيقة الموت الذي هو الفناء وهو أمر معنوي وليس مراد به ملك الموت في صورة كفش أملح فيذبح وهذا في تأكيد على أن أهل النار مخلدون أبداً آباد إذن ليس عندهم موت وكذلك أهل الجنة مخلدون أبداً آباد تم... ليس ثم موت ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين هذا شروع في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق بحقوق أصحابه أفضل الخلق عند الله تعالى الرسول ثم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون كما ذكر ذلك ربنا في كتابه بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذن أفضل الخلق هم الرسل وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب وإذا خذنا من النبيين مثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إذن أفضل خلق الرسل وأفضل الرسل أولي العزم وهم خمسة وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم قيامة متفق عليه وصلاتهم خلفه ليلة المعراج أو ليلة صلى خلفه صلوا كلهم خلفه بتلك تلك ولا يتقدم إلا من كان أكمل وأفضل ثم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملن ثم موسى بعد إبراهيم لأنه أفضل أنبياء بن إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم ثم نوح وعيسى ولا يفاضل بينهما لا يرزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزيا إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى أما نوح وعيسى فلا يفاضل بينهما ذكر المصنف شيئا من قصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها قول خاتم النبيين لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين يعني ختمت به النبوة فلا نبي بعده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد, بعد. غريب أن بعض الهنود سمى ابنه لا ثم قال ولا نبي بعدين, نبي بعدين. <تصفيق> الثاني وسيد المرسلين لما سبق والثالث بقول ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه هذا واضح بي حينئذ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته والآية التي دليل عليه رابعا عشان ليلي قال ولا يقوم بين الناس القيامه الا بشفاعته وهذا كما سبق شفاع العظم الكبرى خامسا ولا يدخل الجنه امه الا بعد دخول امتي لما سبق يعني في نحن الاخرون السابقون يوم القيامة وهذا عام حينئذ أمته هي أسبق امه بدخول الجنة لا يدخل احد من الامم قبل امه محمد صلى الله وسلم سادسا صاحب اللواء الحمدي كما قال صاحبه لواء الحمدي يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واللواء كوما هو معلوم على ويكون الحمدون تحته لحديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرة وفيدي لواء الحمدي ولا فخرة وما من نبي يومئذ آدم وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرا رواه تلمذين قد روا الأولى والأخيرة مسلم سابعا صاحب المقام المحمود والمقام المحمود هذا معطف على لواء فهو صاحب المقام المحمود أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا المقام هو ما يحصل يوم القيامة من الشفاعة العظمى وغيرها والحوض المورود أي وصاحب الحوض المورود والمراد الحوض كبير كثير وارده أما مجرد الحياض وقد ورد في حديث فيه نزاع بين قال الحديث أن لكل نبي حوضا التاسع والعاشر والحاذي عشر إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ثلاثة صفات لحديث أبي أبي بن كعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخرا أوه تلمذين ثاني عشر أمته خير الأمم أمته خير الأمم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فأما قوله تعالى يا بني إسرائيل لذلكر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي عالم زمانهم ليس على الإطلاق وإنما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم على الإطلاق وأني فضلتكم على العالمين مراد عالم زمانهم طيب أمته خير الأمم واصحابه خير أصحاب الأنبياء عليه الصلاة أو ظلمتها أبو بكر الصديق أقف على هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين